كان الشافعي رضي الله تعالى عنه جالسا يوما من ايام الحج للنظر فجاءت امراه فالقت اليه رقعه فيها عفى الله عن عبد اعان بدعوه خليلين كان دائمين على الود إلى أن مشاواش الهوى بنميمة إلى إلى ذاك من هذا فزال عن العهد فبكى الشافعي وقال ليس هذا يوم نظر هذا يوم دعاء ولم يزل يقول اللهم اللهم حتى تفرق أصحابه يا من تحل بذكره عقد النوائب والشذى يا من إليه المشتكى وإليه أمر الخلق عائد يا حي يا قيوم يا صمد ديبو على العباد وانت في الملكوت واحد توحد انت العليم بما بليت به وانت عليه شاهد انت المعز أنت المعز. أنت المعز لمن أطاعك والمذل لكل جاحد أنت المنزه يا بديع الخلق عن ولد ووالد إني والهموم جيوشها قلبي تطارد فلج بحولك كرلبتي يا فخفي لطفك يستعان به يستعان به على الزمن المعاند انت الميسر والمسبب والمسهل والمساعد يسر لنا فرجا قريبا يا إلهي لا تباعد, لا تباعد. كن رحيم كن رحيم كن رحيم أيست من الأقارب والأباعد ثم الصلاة على النبي